بنيان مرصوص، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني يا قوم لما تؤذونني، وقد تعلمون أنني رسول الله إليكم، فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم.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 ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدل لكم على تجارة هل أدل لكم من عذاب أليم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 Nusrum min Allāhi wa fadḥu qarīb wa bishr al-mu'minin, بار الله قَالَ قال عيسى بن مريم للحواريين من الطائفة وكفر الطائفة فأيّدنا الذين آمنوا فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين